أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسن الصفات العلاء يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك مول الألباء هذا مجلس جديد نواصل من خلاله القراءة في كتاب المهذب المنير في تدارس كتاب الله تبارك وتعالى وكنا بالأمس قد قرأنا الجزء المقرر وقرأنا فقط تقريبا آية واحدة في التفسير على نعيد إن شاء الله تعالى ونقرى ما تبقى بين الله تبارك وتعالى وعليه تفضل أخه عبيدة شيخ تفضل نزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا وال... وَالصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءَ وَقَالُوا حَمْدًا لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعمل فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَالِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسين فَجَعَلْنَاهَا مكالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن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 البقره شابه علينا ان البقره شابه علينا واننا شا الله لممتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تسير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون حسبك طيب الله أنفسك وارك الله فيك أما مجمعين إياه شيخنا الفاضي وياك طيب توقفنا في الآية دعوة الله تبارك وتعالى وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قول الله تبارك وتعالى واذا اخذنا ميثاقكم قال المصنف قوله تعالى واذا اخذنا ميثاقكم الخطاب بهذه الايه لليهود والميثاق مفعال من التوثق بيمين او عهد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول وفي هذا الميثاق أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة فكره الإقرار بما فيها فرفع عليهم الجبل قالهم مقاتل طبعا هذا سيتمعنا في آية العراف وإذن تقنى الجبل فوقهم كأنه ظل هذا لما امتنعوا من الإقرار بما فيها أولوا جعلى ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم قال ابو عبيده الطور في كلام العرب الجبل قال المصنف اي الجبال هو في ثلاثه اقوال قيل احداها انه جبل من جبال فلسطين قاله ابن عباس والثاني انه جبل النزل باصله قاله قدد والثالث الجبل الذي تجلى له ربه قاله مجاهد قال وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة وقال السدي لإبائهم دخول الأرض المقدسة طبعا أكثر العلم على الأول أنهم لما أبوا قبول التوراة امتنعوا عن أن يأخذوا ما فيها قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا في المراد بقوة أربعة أقوال أحدها الجد والاجتهاد. هذا المر قال ابن عباس وقتاله والسد والثاني الطاعة والثاني الطاعة طيب قال والثاني الطاعة قاله أبو العالية والثالث العمل بما فيه قاله مجيد والرابع الصدق قاله ابن زيد طبعاً لا تنافي بها بين هذه الأقوال فالمراد بها طاعة فيها جد واجتهاد وعمل يكون مع الصدق فهذه أقوال فيها تلازم يعني أول تعالى وذكروا ما فيه وذكروا ما فيه قال اذكروا ما تضمنه من الثواب والعقاب قاله ابن عباس اذكروا ما فيه أي ما في التوراة وما في الكتاب أبو العالي يقول فيما رواه ابن جرير في التفسير يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به قال تعالى لعلكم تتقون قال ابن عباس تتقون العقوبة ثم قال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين قولوا تعالى ثم توليتم قال مصنف أي أعرضتم عن العمل بما فيه من بعد إعطاء المواثيق ليأخذنه بجد فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة ثم توليتم أي أعرضتم عن العمل بما فيه لأن أصل التولي هو الإدبار عن الشيء هو عنه عنه قال الله عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة طبعا من بعد ذلك الإشارة هنا إلى من بعد نزول التوراة عليكم ومن بعد ما هددوا بأن يسقط عليهم الجبل وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قوله تعالى قال المصنف السبت اليوم المعروف قالوا ابن الأماري ومعنى السبت في كلام العرب القطع أظن معنى السبت بمعنى القطع القطع يقال سبت العمل أي القطع نعم قالوا في صفه اعتلاءهم في السبت قولان أحدهما أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت قالوا الحسن ومقاتل يعني قصة أصحاب السبت صفة الاعتداء كيف اعتدوا على السبت لأن السبت كانوا مأمورين بقطع الصيد فيه والتفرغ فيه للعبادة فقال أخذوا بعض السلف قال أخذوا الحيتان يوم السبت جاءوا يوم السبت أخذوا الحيتان يعني أنهم خالفوا النهي عمد عين هذا قال الحسن وقتد القول الثاني هو القول الأكثر أنهم أخذوا بالحيلة بجانب الحيل تحايلوا حتى اعتدوا في السبت فهو على وجه الاحتيال ووجه الخديع والمكر. قال والثاني أنه أنهم حبسوها يوم السبت. واضح. حبسوها يوم السبت. وأخذوها يوم الأحد. يعني ينصبون الشبكة. واضح. ينصبون الشبكة. يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد. طبعا هو السمك ما تجي يدخل في الشبكة يوم السبت. فهذا هو الصيد حقيقة. لكنهم ماذا يقولون قل يقول لا أنا بعتي أنا أخذت الشبكة. يوم يوم الأهد هكذا التحايل قال وذلك أن الرجل كان يحفر الحفرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت يعني أن ينقطع وسبت يعني قطع تنقطع عن العمل للعبادة قال فيقبل الموج بالحيجان حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت الخروج فلا يطيق فيأخذها يوم الأهد قاله السدي ثم قال الإشارة إلى قصة مسخين روى عثمان بن عطان به قال نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة أكثر من الأولى ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الرجال والنساء والصبيان يعني الذين اعتدوا فقال الله لهم كونوا قرده خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم بلى قال قتاد فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء وفي رواية قتاد صار الشباب قردة والشيوخ خنازير وما نجى إلا الذين نهوا وهلك سائرهم وقال غيره كانوا نحو من سبعين ألفا وعلى هذا قول العلماء الله أكبر قال ابن عباس لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة أيام ولم يحي مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام <تصفيق> قال ولم ياكل ولم يشرب ولم يمسك وهذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال وزعم مقاتل انه عاشوا سبعة ايام وماتوا في اليوم الثامن وهذا كان في زمان داود عليه السلام يعني بعد موسى صلوات الله السلام عليه قوله خاسئين قال الخاسئ في اللغة المبعد يقال بالكل بخس اي تباعد سبحان الله ومن قول تعالى ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر خاصئا اي مبعدا قول تعالى خسؤوا فيها صوره المؤمنون طبعا هنا فقط انبه الذي عليه اجماع العلم ان المسخ كان حقيقيا وهذا دلت عليه اثار صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد قال مجاهد ان المسخ كان معنويا وهذا شذوذ منه رحمه الله تعالى في التفسير فإن الذي عليه عامه التفسير أن المسخ كان حقيقيا قال الله تعالى فجعلناها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين فجعلناها قال قولوا تعالى فجعلناها في المكنة عنها يعني مرجع الضمير اربعه اقوال احدوا انها الخطيه رواه عطيه بن عباس يعني جعلنا الخطيه نكالا فمرجعه لخطيئتهم والثاني العقوبة رواه الضحاك عن ابن عباس والثالث أنها القرية وضح التي كانت حضرة البحر والمراد آلوى قاله قتادا والرابع أنها الأمة التي مسخت قاله الكسائي قالوا في النكال أنه العقوبة قاله مقاتل فجعلناها نكالا لما بين يديها قيل المرجع للقرية للعقوبة للأمة للخطيئة والنكال العقوبة وضح وهو قال فجعلناها نكالا لما بين يديها نعم وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها قال فيه ثلاثة أقوال أحدها لما بين يديها من القرى وما خلفها يعني هم عبرة لغيرهم طرح هذا من, أس... هذا من صور إقامة الحجة جمع هذه من اللفتات المهمة التي تنتبه لها لما تقرأ القرآن أو حتى في نصوص الواقع يعني أو صدر الواقع أن القرية التي تعذب هي عبرة لغيرها. ولذلك القريش كان الله عز وجل يضرب لهم الأمثال بالقرى ولقد هلكنا ما حولكم من القرى فهم كانوا يمرون بثمود وعاد ويعرفون ما حصل في مدائن صالح وهكذا كانوا يعرفون أنه هذا الناس جاءهم رسول وكذبوه فأهلكوا هذا من صور إقامة الحجة يعني نعلم الآن مثلا في زماننا الاسم أن يعني قرية من القرى هلكت هذه من زيادة إقامة الحجة على غيرها من القرى هذا من صور إقامة الحجة على غيرها من القرى فهم جمع ف... ف... رب... لذلك هذا دليل وقول الله تبارك وتعالى هنا فجعلنا نكالا لما بين يغيها وما خلفها وموعظة للمتقين إذن ربنا قل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا به واضح فربنا جعل في هذه القرية ليس فقط حجة على آل زماني بل حجه على كل من احتال على أمر الله تبارك وتعالى في كل أمة وإذا قال الله تعالى فاجعلنا نكلم بين يديها قال ما بين يديها وما خلفها قال ما عملوا بعدها لاحظ يعني هم حجة على الزمان ومحجة على من بعدهم واضح ولذلك لك نحن مثلا نسأل نقول قوم نوح الصفات بين الأمة أنهم أهلكوا وأغرقوا هذا مصطفيد في التاريخ أنهم أغرقوا وأهلكوا ما السبب؟ الشرك ودا وسواعا ويغوث ويعق ونسر هذا أسماء ناس صالحين فمجرد إهلاك قوم نوح صار حجة على الامم بعدهم لذاك الأمم السبعة التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن وجمعها في سورة العراف وفي قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا في سورة الشعراء كلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم إن في ذلك لآية وما يقول الآية كانت تقول كذب قوم نوح المرسلين معنى نوح نبي واحد كذب قوم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين وكذب نوح نوحا وحده فالمرسلون لماذا؟ أنه من كذب رسول فقد كذب كل الرسل معنى الذين الرسل جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام فهو تكذب دعوة الرسل كذلك أيضا من عصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالشرك فأشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر فهذا قد كذب بجميع المرسلين فهذه من الأشياء التي يغفل عنها الجماعة تتعذب بالجهل وتوسع دائرة الجهل توسعا مذنوما لا ينتبهون أن ضرب الأمثال بالقرآن هي إقامة حجة أصلا. هذا في القرآن ربنا يقول ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه وأخارونا وزيرا فقلنا ذابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب رسلا والرسول واحد, واحد لأنه كذبوا نوح كذبوا كل الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية قسم عادي تأملها وجعلناهم للناس آية أي عبرة حجة وذاك اليوم مثلا عبد القبر في زمانة ممن ينتسب للإسلام يعرف قوم نوح هذه حجة عليه قل لك واحد طيب ولو لم يعرف لماذا أهلكوا ولو لم يعرف لماذا أهلكوا زيادة إقامة حجة طبعا مقام الشرك. بطلانه بالفطرة والعقل والمثق الأول وإسقاط المعاذير فيه بهذا واضح لكن زيادة الإعذار هي الموجبة لعذاب الآخرة في زيادة الإعذار النذر كثيرة جدا منها أنباء القرى أخبار الأمم وإذنك نحن لما نقرأ قصة أصحاب السبت بماذا أوليكم بالحيل على أمر الله تعالى وإذنك لما ظهر أصحاب الحيل اصحاب الحيل السلف رحمه الله تعالى قالوا انه لو عمل هذا الذي يفعله اصحاب الحيل من تسبيل الامة في دين اليهود والنصارى لكان قبحا لكان قبيحا بل الجزاني في المترجم في شرح مسائل الشلنجي الكتب التي ضاعت حفظ منها بعض النصوص له كلام جميل جدا في نقد الحيل يقول ان الحيلة هذه التي فعلها المنتسبين للإسلام من أهل البدع والراي قال هذه تطرق علينا اليهود النصر لأن اليهودي لما تذكر له قصة أصحاب السبت وهم يزعمون تعظيم يوم السبت والشعائر والتوراة وكذا وبعدين لهم أنكم اهل حيل أنكم لو أتيتم الأمر عمد عين لكان أهون لكن تحتال على أمر الله سبحانه وتخانع أوامر الله جل الله وتمكر تمكر هذا أشد من أن تأتي الأمر صوراً فهمت القصة؟ فلما يقال هذا كانوا ماذا؟ يستحيون ينخس يعني ما يجد ما يقول؟ قال فلما فعل أهل الحيل في زماننا ممن يتسبو للإسلام فكأنه فتحوا الباب ليوض النصارى يطعنوا في الإسلام. قل حتى أنتم عندكم فهمتم الوجه؟ فلذلك هذو أهل الحيل سبّا طبعا سبّ ترجع لهم الإسلام وآله براء, براء من هذه الحيل سواء كانت بدعيه أو كانت كفريه عفانا الله وياكم لكن ربنا لما قص لنا قصص صاح أصحاب السبط هنا وإن كان جعل جيت الإجمال فالمراد بذلك الاعتبار ونلاحظ جت لأحدين احتال على عمر الله سبحانه في ذلك وقد قال الله تعالى فجعلناها نكالا أي عقوبة لما بين يديها وما خلفها قال هنا ما عملوا بعدها وموعضة وموعضة للم فجعلناها نكالا مما بين يديها وما خلفها وموعضة للمتقين والثالث لما بين يديها من السنين وموعظة عفوا للمتقذ قال والثالث نعم قال لما بين يديها من خلف من الذنوب وما خلف ما عملوا بعد وعطيه ابن عباس والثالث لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي وما خلف ما كان بعدهم في بني إسرائيل لألا يعمل بمثل أعمالهم أحظت الآن قال عطيه فجعلنا نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال في المتقين قولان أحدهما أنه عام في كل متقين إلى يوم القيام قال ابن عباس والثاني أن المراد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعظة قال ابن السد عن أشياخه وذكار عطيه وصفيه يعني أن في قصة أصحاب الحيل عقوبة وجزاء لما بين يديها وما ممن سيعملون بعمله وإذا كل من يحتال على أمر الله سبحانه هو يعني كما يقال معرض لهذه العقوبة أن يمسخ أسأل الله العافية وموعظة للمتقين يعني يتعظ بها التقوى أهل الإسلام الذين يخافون ويلتزمون أمر الله فيحذرون أنهم يحتالوا عليه فيصيبهم مثل ما أصابهم طيب ثم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال عوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبي لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تعمروا هذه قصة البقرة طبعا هي قصة كما يقال هذه من, من علوم القرآن في المقدم والمؤخر لأن بداية القصة هو قوله تعالى وإن قتلت من نفسا فدارت فيها بعدين جاءت قصة البقرة فهذا يسمى علم المقدّم والمؤخر في القرآن فهنا هي في التلاوة لكن مؤخرة في المعنى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قال ذكر في سبب أمرهم بذبح البقرة رواه أبو سيرين عن عبيدة والسلماني قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له وله مال كثير وكان ابن أخيه وارثه له واحتمله ليلا فأتى به حيا آخر فوضعوا على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فأتوا موسى فذكروا له ذلك ووضعوا من أولئك الحي حتى به ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فأتوا موسى فذكروا له ذلك فأمرهم بذبح البقرة يعني نختصر القصة يعني سببها أنهم يذبحون بقرة طبعاً هم أرادوا الخصومة من قتل هذا الرجل هو القاتل حمله ووضعه عند قوم كأنه بينه وبينهم إيحن حتى يتهموه بيقول لا هذا فلان وفلان في الحي الفلاني بينهم إيحن وعداو هم الذين قتلوا وكان هذا قصده يعني. فلما احتكموا الى نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام اوحى الله لا يقول لهم ان يذبحوا بقره وروى السد عن اشياخي ان رجلا من بني اسرائيل كانت له بنت وابن اخن فقير فخطب اليه ابنته فابى فغضب وقال والله لاقتلن عني ولااخذن ماله ولاانكحن ابنته ولااكلن ديته فاتاه فقال قد قدم تجار في بعض اسباط بني اسرائيل فانطلق معي فخذلي من تجارتهم لعلي اصيب فيها ربحا فخرج معه فلما بلغ ذلك الصبط قتله الفتى ثم رجع فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أينه فإذا بذلك الصبط قد اجتمعوا عليه فأمسكهم وقال قتلتم عمي وجعل يبكي النادي وعمه قال أبو العالي والذي سأل موسى أن يسأل الله البيان القاتل وقال غيره بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى فلما امرهم بذبح بقره قالوا تتخذونه وزرا يعني الشيد وقعت جريمه قتل اذا سيتي معنا قلنا في المقدم هنا المقدم في التلاوه اخر في المعنى لكن واذا قتلتم نفسا هذا مؤخر, مؤخر في التلاوه مقدم في المعنى قالوا واذا قتلتم نفسا فدراتم في يعني اختلفتم اذا سيتم معنى فلما امر موسى عليه السلام ان يذبحوا بقره قالوا أتتخذنا هزواء هزوا أتتخذنا هزوا الهزو واللعب السخرية معروف وهذا من قلة أدبه مع موسى عليه السلام نبيه تتحاكم إليه أنه مبلغ عن ربه كلم الرحمن فقالوا أتتخذنا هزوا لماذا؟ لأنه الهزو لا يفعله العقلاء والنبياء أعقل الخلق عليهم الصلاة والسلام لذلك قال موسى عليه السلام رادا عليهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاينين كيف أقول لكم إن الله أمركم وأنا أستاذئ أقول مساعدوا بالله أن أكون من الجاينين هذا من الجاهلين بالله الذي يستاذي بأمر الله سبحانه وتعالى طبعا هذا الجهل جهل الذم ولذلك قلت أنا مرة أن الجهل في القرآن ذكر 25 مرة في كل المواطن مذموم وهذه من المواطن المذمومة ونموس لما يقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يعني ان من يقول الله يامر يقول لك والله امزح معك الشريعه امرت فقط من باب الدعابه هذا من الجاهلين من الكافرين واضح اعوذ بالله اذا موسى تعوذ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر النظري قال في الصفراء أنه من الصفرة وهو اللون المعروف هذا القول الذي عليه عامة المفسرين أن قوله صفراء يعني صفراء على اللون المعروف لأنه قيلت ألوان أخرى لكن أكثر العامة من التفسير من الصحابة على هذا القول أنها صفراء على المعنى الذي ذكروه. فاقع لونها شديد صفراء ويدل على ذلك القول فاقع اللونها فاقع لونها وضع يعني من شدة الصفار تكاد تبيض كما جاء عن ابن عمر عند ابن جرير من شدة الصفار تكاد تبيض فاقع لونها تسر الناظرين قال ومعنى تسر الناظرين تعجبهم قال ابن عباس شدد القوم فشدد عليه يعني تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها أو استحسانا للونها وضع طيب وروا أبو غرير رضي العنو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن بني إسرائيل استثنوا لم يعطوهم الذي أعطوا يعني بذلك قولهم وإن إن شاء الله لمهتدون يعني استثنوا وهذا حديث كان في إضافة والمرادوا باهتدائهم قولا أحدهما أنهم ارادوا المهتدون إلى البقرة وهو قول الاكثر والثاني إلى القاتل ذكره أبو صالح لابن العباس قال الله تعالى قالوا لما قالوا ادعوا لنا ربك يبي لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللب قالوا ادع ربك وبي لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك وبي لنا ما لونها اي تجاوزنا قولوا تعالى قال الله تعالى انه يقول انها بقره قالوا بي لنا ما هي نعم وهذا من تعنتهم كما قلنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرثة قوله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول قال قتاد لم يذلها العمل فتثير الأرض وقال ابن قتيبة يقال في الدواب دابة ذلول بينه الذل بكسر الذل وفي الناس رجل ذليل بين الذل بضم الذل وضع إذا لا ذلول يعني لم يذللها العمل لا ذلول يعني لم يذللها العمل قالوا ولا تسقي الحرثة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة طبعا تثير الأرض يعني مثيرة للأرض وقوله ولا تسقي الحرثة قال لا يست لا يستق عليها الماء لسقي الزرع يعني ليست من البقر النواضح لأنه في بقر قديما وهذا من البقر الذي لا فيه الزكاة عند الفقه البقر العوامل العوامل يعني تكون يحمل عليها الماء تدور الرحى واضح الطاحونة مثلا هل سموه البقر العوامل فهنا قال لهم أن بقرة تكون لم يذليلها العمل ليست من العوامل وبقرة غير مذيرة للأرض ولا تسكي الحرص يعني ليست من البقر المواضح الذي يستقى عليها لسقي الزراعة. ثم قال مسلمة لا شيء فيها. شوف هذه الأوصاف. بقرة لا ذلول. لم يذلها العمل. يعني ليست من العوام. تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض. يعني لا ذلول تعمل في الأرض بالحراثة وما. ولا تسقي الحرث ليست للحمل الماء وسقي الزراعة. مسلمة لا شيء فيها. قال مسلمة فيها أربعة أكوان. أحدما مسلمة من العيوب قال ابن عباس وابو عالية وقتده ومقتشف والثانية مسلمة من العمل لعل هذا يرجع للأول والثالثة مسلمة من الشيا قالهم مجيد وابن زيد واضح الشيا يعني البياض البقر تعرفون في بياض وسواد فهنا لا يعني ليس فيها بياض ولا سواد قالهم مجيد وابن زيد والرابع مسلمة القوائن والخلق قال وعطاه الخرسان فأما الشيخ قال الزجاج الوشي في اللون خلط لون من لون البقرة تجده أبيض أسود أو هكذا يعني لون فهو يقول لا شيء فيها كل لونها واحد كما تقدم صفرة التشدد جمع هذا لأنهم شددوا على أنفسهم بالأسئلة فشدد الله عز وجل عليهم لو أنهم أجعوا كما جاء في الأثر بأي بقرة لما سؤلوا واستجابوا بداية لأي بقرة لكفوا نفسهم المؤونة فلما جاءوا يسألون ما هي ما لونها إلى غيري شدد عليهم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول طبعاً لما يقول إن البقرة تشابه علينا يعني جنس البقر يتشابه في أوصاف كثيرة منها بالعوان صفراء الفاقعة إلى غير ذلك يعني في البقر قالوا تشابع علينا ألوانه وتشابع علينا جنسه فقال الله تعالى لهم قال إنه يقول إن بقرة لذلول تثير الأرض ولتسقي الحرثة مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق يعني أوضحته كما قال قتالة ليس مشكلة قالوا الآن وضحت لنا دينت لنا بعد هذه الأسئلة كلها قال الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق أي بينت لنا قول قتادة بينت لنا الحق ووضحت لنا الوصف يعني قولوا تعالى وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها البقرة وما كادوا يفعلون في قولان حدوم لغلاء ثمنها نعم هذه البقرة اشتروها بثمن غال جدا قال ابن كعب القرضي والثاني لخوف الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم قالوا وهم فذبحوا وما كادوا يفعلون يعني هذا الاستقطاع والاستبعاد والتصبت والتعنت وعدم المبادرة كادوا لا يذبحونها كادوا لا يذبحون قال ابن عباس مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة الله أكبر مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذابا يعني تعرفون البقرة ملء يعني جلدها كأن هذه البقرة تحشى بالذهب وتملأ بالذهب أي جلدها و... ويوزن هذا الجلد جلد البقرة يعني لما يحشى بالذهب يوزن وقابل الوقرة ذهب وهذا قول مجاد وعكلم وعبيد وواب بن زيت وكلبه مقاتل في مقدار الثمن سبحان الله يعني اتفق السلف أنهم اشتروها بثمن غالي طبعا اشتروها بثمن غال قال فأما السبب الذي لأجله غلا ثمنها فيحتمل وجهين يعني ما سبب غلاء ثمن البقرة قال أحدهم أنهم شددوا فشدد الله عليهم طبعا لا تنافي بين الوجهين أن التشدد والتعنى حصل منهم والثاني لإكرام الله عز وجل صاحبها قال أنه صاحبها لإكرام الله عز وجل صاحبها قالوا صاحبها كان برا بولدي وكانت الأوصاف التي سألوها وطلب منهم موجودة عند هذا الشاب البر بولدي فذكر بعض المفسرين أنه كان شاب من بني إسرائيل برا بأبيه فجاء رجل يطلب سلعة هي عنده فانطلق ليبيعه إياه فإلى مفاتيح حنوتي مع أبي وأبوه نائم فلم يوقظه ورد المشتري فأضعف له المشتري الثمن فرجع إلى أبيه فوجده نائما فعاد إلى المشتري فرده فأضعف له الثمن فلم يزل ذلك ما حتى ذهب المشتري فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقرة تلك المقرة يعني بتلك المواصفات وروى, وروي عن واب نبف عنيثا طويل أن فتى كان برا بوالديه وكان يحتطب على ظهره فإذا باع وتصدق بثلذة وأعطى أمه ثلثة وأبقى لنفسه ثلثة فقالت له أمه يوما إني ورثت من أبيك بقرة فتركتها في, فتركتها في البقر على اسم الله فإذا أتيت البقر فادعها باسم إله إبراهيم فذهب فصاحبها فأقبلت فأنطقها الله فقالت اركبني يا فتى فقال لم تأمرني أمي بهذا فقالت أيها البر بأمي لو ركبتني لم تقدر علي فانطلق فلما فلو, فلو أمرت الجبل أن ينقلع من أصلي لنقلع ببرك لأمك فلما جاء بها قالت أمه بيعها بثلاثة دنانير على رضا مني فبعث الله ملكا فقال بكم هذه فقال بثلاثة دنانير على رضا من أمي قال لك ستة ولا تستأمرها فابى ورجع إلى أمي فأخبرها فقالت بيعها بستة على رضا مني فجاء الملك حت فقال خذها اثنين عشرة ولا تستأمرها يعني لا ترجع لها لا تستشرها فأبى وعاد إلى أمي فأخبرها فقالت يا بني ذاك ملك فقل له بكم تأمرني أن أبيعها فجاء إليه فقال له ذلك فقال يا فتى يشتري بقرتك هذه موسى بن عمران لقتيل يقتل في بني إسرائيل قال الله تعالى وما كادوا يفعلون في الموسوعة عبد الله بن عباس من طريق أبي عن الضحاق في ذبحوها ما كادوا يفعلون يقول كادوا لا يفعلون ولم يكن الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن يذبحوها وكل شيء في القرآن أكاد وكاد ولو فإنه لا يكون وهو مثل قولي أكادوا أخفيها <تصفيق> والمجاهد بن جمر من طريق حجاج عن ابن جريج ومحمد بن كعب القرى من طريق بمعشر أو ومحمد بن قيس قوله فذبحوها ما كاد يفعلون قال لكثرة الثمن أخذوها بملء مسكها ذهبا من مال المقتول فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها وعن محمد بن كعب قال وما كاد يجدونها باجتماع أوصافها وعن موهد بن من طريق عبد صمد بن معقل قال إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى أتتخذنا هزوة لعلم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت فحادوا عن ذبحها هذا ما يتعلق بهذا الجزء الله تبارك وتعالى أن ينفعني وياكم بالقرآن وأن يجعلني وإياكم ممن ينتفعون بالذكر الحكيم إنه سميع القريب مجيب. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا